وما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرج لهم من قريتكم إلا أن قالوا أخرج لهم من قريتكم إنهم أناس يتقررون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 بَيْنَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَلَا تَبْغُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ولا تقعدوا بكل صراطها تعيدون وتصدون عن سبيل الله وتخذون عن سبيل الله من آمن به وتبغون ها عوجهوا اذكروا وتبغون ها عوجهوا كنتم قليلا فكثركم فكثركم